موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم. وذكر أخا عاد إذ ذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت أنا لتفكنا عن آلها تنا فتنا فتنا بما تعدنا إياك من الصادقين قال إنما العلم ولكنني أراكم قوما تجلون فلما رأوه عارضا مستقبلا تدمر كل شيء بأمر ربنا. تدمر كل شيء بأمر ربنا. فأصبحوا لا يرى. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا فَمَا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 وذلك إفقهم وما كانوا يفترون